احسن ل ل هذا اليكم فيكم وبرك ه سائل من المغرب يقول ما حكم ا ل ص ل ا ة وراء امامي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن على القبور ا ل ق ر ا ء ة على القبور تباعة القرآن هي في ا ل ح ق ي ق ة لن تتشرك و إ ن م ا د ع ى معصيه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عمل عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك العمل ل و ع اشراك بالله هذا محرم التحرير ا ل م غ ل ب من كان هذا يظن ان هذا قراءه انفع الميت هذا خ ا ل ف ا ل س ن ة وصار عمله مربوطا عليه و ع م ر ه اخف مما ي ك و ن ي ت ق ر ض الى ا ل خ ض و ر بالشرك بالله جل و ع م